الذين إِذَا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صروات من ربهم ورحمة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 إللاا الذيينَ تَابُ وَأَصح وَبَيَّّنوا فَأُول إِكَأَتُوب عَلَيهِم وَأَنَ التَّوَّابُ الحيِيم إِ الذيينَ كَفَروا وَم تُ وَهُمْ كُفَّّارُ لائِكَ عَلَْهِم نعْنَةُ اللهَّ وَالْمَلائِكَةِ وََّاتِ أَجمَعين قَالِدِينَ فِيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ